بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وت ب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلان رذات لهب سيصلان رذات لهب وامرأته حملت الحطب في جيدها حبل من مسد